وَاِذَا تَجَاهَرْتَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَأَلَمْ تَأْتِكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَآىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نارا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 قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على ظلمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها دولا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 وَلا قَدمَ لََّ عَلَكَ مَضة نُخرى إِذ حَينَ إلَ أُمِّكَمَا يُوحى أَنِ قَد فِيهِ فِالتَّابوتِ في فَقَدِ فهِ فِي اليَم فَلْيُلْقهِ الَُّ بِالسَّاحِل يَا خُدْهُ عَدُّ وَعدَُّ وَلْقَْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةَ مِّ وَل تُصْنَع عَ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 واصطنعتك لنفسي إذ هبا أنت وأخوك بآياتي ولا تليا في ذكري إذ هبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى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 قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى قُلْ وَارَعُوا وَانعَمْكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِعُلَمًا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَيْنَا آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبُوا وَأَبَوْا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 فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَثَرُّوا النَّجْوَى قالوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُثْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ مَاتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ استعلا.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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن ولا تعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى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 جنات عدل تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد وحينا إلى موسى أنسر بعبادي فضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده مَغَشِيَاهُمْ مِنَ اللَّهُم مَغَشِيَاهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ لَيْمَنًا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى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 أفطال عليكم الأهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا مَا أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما كتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتابعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تاخذ بذحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول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 وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر لا إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 يتقافتون بينهم إن لبثتموا إلا عشرا نَحْنُ أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتموا إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يَوومَئِذ يَاتَّبععون الدعَ ل وَجَلَ وَخَشعتِ الأ الصواتُ للَِّحم فَلَا تَسْمَعُ إِللا همَسَ يَوْمَئِذِ الَّ تَ فَعُ الشَّفَعَةُ إلا مَ نَذِنَ لَ الرَّحْمَ وَرضَ لَ قَوْلا يَعلَمُ ماَا بَْنَ أيديهِم وَماَا خَلفَهُم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 وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنات فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يَا آدَمُ هَلْ عَلِمَكَ أَنَّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّيْلِ يَدْلَا فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُ مَا سَوْآتُهُ وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى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 إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لساما وأجل مسمى تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار